الطيب من شمر الطيب الطيب من ده وسط شمر الطيب يوم النحوالا المواجب عشوه يوم الجوع بالوقت ضمر الطيب يوم النحوالا المواجب عشوه يوم الجوع بالوقت ضمر وسنا ونجيب ونجي القابنا من مدن اللي معمى ما هو غريب الطيب من شم راضي الطيب منا هنا وسط شمها بيومنا يوم النحوان الموادي عشوه يوم الجور جلوت ضمر ما ناخذ لم جاد ومجداهم سمر برزان يشهد والمواقف معزيب فينا الصطر يذكر فينا جعل خير عن العيب نقف ولو صكت بجعت دمر حنا ليجينا اللي مجنب عن الرعب حنا الوثاب كفوفنا I